قبل ما اشوفك نص الفرحه اللي انا فيها ولا يوم يا حبيبه انا قبل ما تبقى معايا ارتاحت ايامي كانت يا حبيبي بتجري ومش حاسه حبيبي انا قبل ما تبقى معايا يا روحي كانت يا حبيبي بتجري ومش حاسه بيا انا كنت مغمضه عيني ومعاك فمن يوم ما دخلت حياتي حبيبي النور انت عليه انا جوه Chcę być twoim światłem. Ty i ja, na كده من قلبي حبيبنا من مدة طويلة وما كنتش بدي الحد مساحة يوم أو وقت جيت انت ودخلت حياتي غيرت ليجي بالتفصيلة هتشوف ده بنفسك يا حبيبي نود كنا معاك يا حبيبي ومش عليك والدعوة اللي بقيت لي وانها يا رب دالة بداية هي أني وانت حبيبي نكن دايماً وابا واني يوم دخلت حياتي حبيبي نقبلت عليها أنا دولك يا نمار nie bij moje